دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فامتن الله سبحانه وتعالى علينا بكمال هذا الدين فما من الدين شيء منسي ولا متروك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن عقد مثل هذه الدروس فيه إحياء لمعالم الشريعة ونشر لألويتها وتعريف للناس بمظاهرها وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فليعرف الناس أن الطلب العلمي من الشريعة صار من مقاصد الشريعة عقد الحلق الذكر بيان العلم في المساجد ومن مقاصد الشريعة أيضا في ذلك تحياء المعارف العلمية والفنون الشرعية بتنويع حدائق التلقي ورياض التلقي فإن الإنسان إذا تعرف في مثل هذه المجالس إلى أبواب من الشريعة عدة زاد تعلقه بها وآنس كمالها وعرف قدر النعمة الواصلة إليه فأنتم قد نقلت بقلوبكم بحمد الله بين جملة من أبواب الديانة تارة في التفسير وتارة في الفقه وتارة في الاعتقاد وتارة في تهذيب الأخلاق وتارة في السلوك في أبواب أخرى إما هي مقاصد شرعية وإما هي خادمة لتلك المقاصد ومن جملة مقاصد الشريعة أيضا في مثل هذا المقام التعاون على البر والتقوى فإن الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ففي حضورنا جميعا لمثل هذه المجامع شد أزل المؤمنين وأحياء التعاون بينهم على البر والتقوى وأي شيء أعظم برا من التعريف بالطريق الدال إلى الله سبحانه وتعالى رابع هذه المقاصد الوفاء بميثاق النصف فإن النصح ميثاق النبوي كما جاء في حديث تميم الجاري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم وتجتمع هؤلاء الخمس بحمد الله جميعها في مثل هذه الحلق التي يجتمع فيها على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم فالحاضر ملقيا ومتلقيا له سهم قدر ما به في إحياء هذا الباب والوفاء ساق النص حسن الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا خامس هذه المقاصد عماره الوقت بما ينفع. فإن الوقت هو العمر وإذا ذهب عمر الإنسان عليه فلم يستكثر فيه من الذخائر ضاعت عليه دنياه وآخرته وإذا استكثر الإنسان من الذخائر وعمر وقته بالطاعات غربه ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ففلح عليه قلبه واستقامت له حاله، ومما يعين على حفظ الوقت والعمر حضور مثل هذه المجارس وإقامتها والتواصي بالورود عليها للنهل من معين الشريعة سادس هذه المقاصد تحقيق الأخوة الإيمانية وبث الألفة الدينية فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة وقال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فمن مظاهر إحياء الأخوة الدينية كما أوجبت الشريعة الإسلامية إحياءها في مثل هذه المجامع أو ترون أن هذه الأخوة تحيى عند البطالين في مجامع السراغي والكسل واللهو والغفلة عن الله سبحانه وتعالى كلا وإنما تحيى في أمثال هذه المقامات الشرعية كالجمعة والجماعات وإقامة الدروس والمحاضرات وغيرها من جملة المقافل الشرعية أيضا في مثل هذا المقام نزول الرحمة وغشيان السكينة وحف البركة وذكر الله سبحانه وتعالى لمن كان فيها عنده عز شأنه وتعالى سلطانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ما مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم استكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده انظروا رحمكم الله إلى هذا المحل من هذا الحي وكيف أن الله سبحانه وتعالى يمن على من فيه بنزول الرحمة وغشيان السكينة وحف الملائكة ويذكر الله سبحانه وتعالى منهم فيه عنده فانظر إلى البركة التي تكون في هذه البقعة وكما يجتهد السلاطين في حفظ أراضيهم بجندهم فإن الله عز وجل يحفظ الأرض بمثل هذا فإذا نزل ملائكة الرحمن إلى الأرض كان ذلك أمان لها ولأهلها وإذا حرمت الأرض من نزول الملائكة كان الأثر فيها أعظم من حرمانها من غير السماء من مقاصر السريعة أيضا في هذا المقام ترقية النفس إلى الكمالات فإن الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستاها فمنما يعين على تذكية النفس ويدفع عنها دستها بالمعاصي الترقي في هذه الكمالات بالعلوم الشرعية فيعرف الإنسان فيعرف الإنسان ما له وما عليه ويزيل حجاب الغفلة فلا تحجبه نفسه عن الله ولا يحجبه الناس عن الله فلا يبقى بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب بل تكون معاملتها كلها بإقباله على ربه واشتغاله بأمره ونهيه من جملة المقاصد العظيمة أيضا تحصين النفس والبلد من الفتن فإن الفتنة إنما تتكاثر بزوال العلم كما جاء في أثر ابن عباس المخرج في صحيح البخاري في كتاب التفسير منه في ذكر شرك قوم نوح فلما ذكر الخمسة الذين عظموهم قال فلما طال العهد ونسي العلم وفي رواية الكشميهني ونسخ العلم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى فإذا زال العلم ووقع الجهل ماتت الشريعة وطمثت السنة وانتشر في البدعة وتكلم في دين الناس ودنياهم الرويبضة فمما تحصن به النفس والبلد من ورائها طلب العلوم الشرعية التي تنفي كل بدعة وغائلة وأشبه شيء بحال العلم مع الأرض والناس كحال الشمس فإن الشمس إذا أشرقت على الأرض نفت ما فيها من الجراثيم والقادورات وكذلك شمس العلم إذا أشرقت على النفس والبلد أحي الله سبحانه وتعالى بها هذه الأرض والبلد ودفع عنها كل فتنة وموبقة مفسدة من جملة المقاصد الشرعية أيضا في طلب العلوم الشرعية هداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فإن الخلق لا يهدون بشيء إلا بأمر الله عز وجل فلا يهدون بالآراء ولا بالاهواء. ولا بالنزعات الوطنية والإقليمية والطائفية وإنما يهدون بأمر الشريعة كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقون. ومر بنا كلام ملقيم رحمه الله تعالى أن هداية هؤلاء الأئمة للناس إنما هي هدايتهم بأمر الله سبحانه وتعالى فيدلون الناس ويرشدونهم إلى ربهم سبحانه وتعالى لا بأهوائهم ولا رغباتهم ولا ميلهم ولا إقليمهم ولا طائفيتهم ولا نزعة أخرى وإنما يهدونهم بما تضمنه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن الدعوة التي تبنى على إصلاح الناس بما جاء به الوحي هي الدعوة التي تجد قبولا ليس قبولا يستكثر به بالناس ولكن قبولا يهدى به الناس إلى الله سبحانه وتعالى ولقد جاءتني رسالة سررت بها سرورا عظيما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علي كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر النعم فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام هداية الناس وحجب أكثر الناس عن السبب الأعظم والعروة الوثقة التي يهدا بها الناس فظنوا أن هداية الناس إما أن تكون بقصيدة محرقة أو خطبة مشرقة أو دمعة مزعجة وغفلوا عن أن هداية الناس إنما تكون بنشر العلوم الشرعية هذه الرسالة يقول فيها صاحبها ممن حضر هذا البرنامج يقول كنت ضالا فهداني الله وعشت انتزاما أجوف خال من العلم ومن الله علي بالحضور لهذه الدروس وإن لم أكن وعيت كل درس منها ولكن عرفت أن طلب العلم راحة وجنة في الدنيا لقد ذهبت كل همومي وانشرحت نفسي وصرت أرى الناس كل الناس سرعا وبحاجة لمن يعلمهم ويوجههم وأرجو أن يجعلني الله عز وجل مباركا أينما كنت ثم قال انظر إلى مزيد ما وصل به الخوف المزعج والحب المقلق قال وأعاهدكم بأني سأحضر كل شيء اسمه درس علمي فانظروا أيها الإخوان إلى أثر هداية الناس بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا أنفع لهم من كل طريق فهو أثبت لإيمانهم وأرسخ لأقدامهم لأن المرشد لهم لا يدلهم على شيء له وإنما يدلهم على شيء جعله الله وجعله رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا أقيم العلم كما كان علم رحم رحمهم الله تعالى وغفر لهم انتفع الناس بهذه العلوم فهداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق أسر الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأقواتنا وقواتنا ونياتنا وذرياتنا وأن يزيدنا علما وعملا ويقينا وكمالا وأن على عن الإسلام والسنة ويميتنا على الإسلام والسنة وأن بين قلوبنا وأن من نزعات الشياطين وأن رحمة برحمته في العالمين وأن من بركات الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة الحضور لقد كان مع هذا البرنامج مسابقات مصاحبة لهذا البرنامج وكان الهدف منها هو الحس على الحفظ والقراءة والسماء وقد كانت المنافسة فيها شديدة كما ذكر ذلك القائمون على هذه المسابقات وإننا نطلب من شيخنا أن يتفضل بتسليم الجوائز لهؤلاء الفائزين المسابقة الأولى مسابقة المسموع وكان الفائز الأول هو أحمد ابن ذياب العنزي ومقدار الجائزة 500 ريال الفائز الثاني الشيخ عادل بن عبد الرحمن سنيد ومقدار الجائزة 300 ريال الفائز الثالث محمد ابن عيد العنزي المسابقة الثانية وهي مسابقة المقروء وكان الفائز الأول أسامة بن السيد إبراهيم آل مبارك ومقدار الجائزة 500 ريال الفائز الثاني إبراهيم بن أحمد آل حشيش ومقدار الجائزة 300 ريال الفائز الثالث رجب ابن عبد الرازق رمضان ومقدار الجائزة مئتي ريال المسابقة الثالثة وهي مسابقة المنظوم المسابقة الثالثة وهي مسابقة المنظوم الفائز الأول سامر ابن محمد السعيد ومقدار الجائزة خمتمائة ريال الفائز الثاني خليف بن مشخة مطيري الفائز الثالث محمد بن عائض الحربي ومقدار الجائزة مئتي ريال أيها الإخوة ولقد كان لجماعة المسجد الدور الفاعل في إنجاح هذا البرنامج فلهم من الله الأجر والثواب ولهم منا التقدير ومن أولئك محمد بن وافي الحربي عثار العنزي خالد اجهيم الحربي سامر محمد السعيد، عثمان عباس بكر، أحمد الغامدي، ظاهر بن سويد العنزي. الأخ ألطاف والأخ مخلص أيها الأخوة نختم هذا الاجتماع وهذا البرنامج بتلاوة آيات من كتاب الله جل وعلا يتلوها علينا محمد بن عائض السقيل العتيبي فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين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 فأصبحتم بنعمة الله إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 فَأَمَّا الَّذِينَ نَسُوا وَادَّبَرُوا وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْضُّ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ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 ومع تلاوة أخرى للشيخ عادل بن محمد سنيد فليتفضل مشكورا الحبيب الله برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات ولرض وعشية وحين تظهر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض ويحيي الأرض بعد موتها. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابَ أن خلقتم من تراب ثم إذا, ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم تشرن تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم أن خلق لكم من فصكم أزواج أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وزدة ورحمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالرَّضِي وَخِلْقُ أخلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وَبِغَاؤُكُمْ وَتَرَوْا غَاؤُكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من سماء ماء فيحيي فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْتَقُومَا السَّمَاوَاءُ وَالْأَرْضُ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْتَقُومَا السَّمَاوَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثم إذا دعكم دعوة من لرب إذا أنتم ثم إذا, إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل لعلى في والسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أيها الإخوة إلى هنا نصل إلى ختام برنامجنا نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناتكم وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما وألا يجعل منا شقيا ثم نذكركم بأنه بعد صلاة العشاء سيكون بإذن الله الإجابة على أسئلة برنامج الدرس الواحد الرابع ثم بعد ذلك ندعوكم جميعا إلى تناول طعام العشاء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين